ان دفتره فادرا كرمنا يناصب ان انه صرفا انه, أنه سكدل انه استدل على اشتراط اذن الوليد بوجوه نحن قفزنا الى الوجه الاخير نرجع الى ما قبل هذا تذل على اعتبار ابن الولي في حج الصبي في الوجه الاول ان حج الصبي مستلزم للتصرفات الماليه والتوبة في أموال الطيف منوط بإذن وليه فالحج منوط بإذن الولي ويلاحظ عليه ان نفس الحج عليكم السلام ورحمه ليس من التصرفات الماليه كي يكون منوقا باذن الوليد وانما هدي ترتي في بعض الموارد تصرف في مال الطفل كما لو اشترى الهدي وثوبي الاحرام من ماله وإلا فنفس الحج ليس تصرفا ماليا كي يكون منوطا بإذن الولي الوجه الثاني لا <تصفيق> لا يستلزم قد يشتغل التوبة الإحرام من أموال تود إليه قد يشتري السفر والنقل والانتقال والمصاري وكل و... بال... ذلك كل ذلك قد تكون ببدل قد يكون في أخذه شخص معه لا لا ملازم بين الحج وبين التصرفات المالية. ممكن في مقام لو أرى لو يعني يعني على لا يمكن أن تكفي مقام لمرة أراد حافظ لوضع أن يعني هل يمكن أن نأخذ التصرفات أثناء هذا الوجه؟ لا لو استلزم التصرف الماليين فالمحتاج إلى الإذن التصرف المالي للحج. نتكلم كلامك اشتراط الحج. الحج. لو استلزم الحج تصرف ماليين. فالتصرف المالي هو الذي نحتاج الى الامر واما الحج فلا يشترط فيه, فيه ان هذا الصباح هذا هذا صباح صباح صباح انه يتحقق انه لا يتحقق إلا بالتصرف المالي لا فذاك التصرف فيه أما الحج لا يستنفي في التصرفات الحج لا يجب عليه الوجه الثاني أن يقال إن مقتضى ولاية الصبي عفا ولاية الآب على ولده في أمواله وفي سائر شؤونه اعتبار اذنه في حجه ويلاحظ عليه ان غايه هذا الوجه هو ان من وظيفه الاب الاشراف على حج الصبي بلحاظ انه من اثار ولايته عليه وليس من وظيفه الولد استئذان أبيه بحيث لو لم يأذان لكان حجه فاسدان لو لم يأذان لا لو لم يأذان إذن فنتيجة هذا الواجب. اعتبار اشراف الولي كشرط في الرعاية لا اعتبار اجله كشرط في الصحه الوجه الثالث يقال بأن ما دل على اعتبار اذن الاب في صحة حج البالغ اذا كان حجا ندبيا يدل بالأولويات على اعتبار اذنه في صحه حج الصبي اذا فلا بد ان نعقد المسالات في بحث جديد وهو هل يشترط في حج البالغ إذا كان حج الندبيان إذن وليه أم لا؟ فنقول قد استدل على اعتبار اذن الاب في الحج الندبي للبالغ بدليلين الاول أن نحجه من دون إذن أبيه إيذاء والإيذاء محرم والحرمة تقتضي الفساد وهذا ما ذكرناه أمس وناقشناه بمناقشتين ووصل الكلام للمناقشة الثالثة ويأتي الكلام فيها إن شاء الله Я верю в